111. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا 112. ومغالم كثيرة 111. وكان الله عزيزا حكيما 112. وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم آبه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية, ولتكون آية للمؤمنين 111. وإنكم صراطا مستقيما 112. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 113. وكان الله على كل شيء قديرا 114. ولو قاتلكم الذين كفروا لولو الأدبار ثم يجدون وليا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 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُ بِبَقِيِّ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ آيَ بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تخافون.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 112. والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر ذالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطؤه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرى ليغضب بهم الكفار وَدَ اللهَّهَُّينَ آممَم وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ مِ أُ مَوقَِتَ وَأَهِرَ النظمَا